والذين آمنوا من بعد وآذروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وآتروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو في كتاب الله وهم أرحال بعضهم أولاد بعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء